خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطهة فيذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وثقا لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنَّ ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أَجْمَعِينَ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 وإن تعدوا اللَّهِ الله لا تحصوها إِنَّ اللَّهَ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسمون وما تعينون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحدة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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرعون مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم العذاب من حيث لا يشعرون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 بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفا من الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو مِنْ العذاب من حيث لا يشعرون فِي يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وان لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطوله من بين فضه ودم لبنا خالصا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخذون منه سكرا ورزا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل يستخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاشلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء مما إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العور لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لَكُم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأتكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم, يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة ننكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة, أن تكون أمة هي اربى من أمة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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدموا بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما قضيتم عن سبيل الله ولكم, ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 ولا تقولوا لما تطه ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 واصبر وما قبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تتهي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون